وخلق منا زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأبرهم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديم يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أمة. ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحاض. وهذا فقه عزيز علينا أن عبد عليه بالنوارد. وهذا فقه لا بد لكل امراه أن تتعلمه أن تتعلمه فهو فرض عين عليه. الحلقة الماضية. بفضل الله تكلمنا على الصلاوات وأن المرأة ممنوعة على تكونها أيضا من الصلاة وعليها وليس عليها أن تقضي الصلاة إلا في حالتين قد بينا الحالة الأولى منها والحالة الثانية هي التي توقفنا عنها نكملها اليوم إن شاء الله ونتكلم عن الصوت أما بالنسبة للحالة الثانية ألا وهي امرأة هن أو سعاد طاهرة قبل سقوط حاجب الشمس بركعة فإذا كانت حائبة وتهرت قبل تسقوط حالي بالشمس قبل أن يؤذن المؤذن بصلاة المغرب بعشر دقائق بمقدار ركعة فهي مطالبة بصلاة العصر وقفنا عند قول العلماء هل يلزمه أن تصلي الظهر مع العصر أم لا جمهور العلماء يقولون بذلك أو قل جمهور الشافعية والحنابلة يقولون عليها أن تصلي الظهر والعصر واستدلوا على ذلك بفتوى ابن عباس عبد الرحمن بن عوف وقالوا من جهة النظر أن هذا الوقت وقت الضرورة يجتمع فيه الحاج يجتمع فيه العصر مع مع المريض له أن يجمع الظهر مع العصر وقت العصر وقت الزهر وفي المطر له أن يجمع وفي السفر له أن يجمع وقت العصر وقت الزهر إذا هي مطالبة بصلاة العصر والظهر والقول الثاني هو قول المالكية وقول الأحناف وهو الأقرب إلى الدليل والأقرب إلى السنة ونحن لا نقبل قول أحد كائنا من كان قال فسنة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هي غير منزمة إلا بصلاة العصر وهذا هو الحق عندما كانت صلاة الظهر عند زوال الشمس كانت حائضا حالة كونها حائضا فهي ممنوعة من الصلاة وقبل أو قبيل سقوط حارب الشمس صارت طاهرا قلنا إذن طولبت بالصلاة التي آخر وقت لها سقوط حارب الشمس ما هي؟ هي الصلاة العصر والأدلة في ذلك دليل من الأثر ودليل من التقصير. الأصل عدم تكليف المرأة الأصل عدم تكليف المرأة الأصل براءة الزمن المرأة إذا كانت حائضا لا صلاة عليها ما أمرها الله بالصلاة ولا شرع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة بل بدعة في دين الله إن صلت فهي ممنوعه من الصلاة فإذا طهرت امرت بالصلاة ففي صلاة الظهر كانت حائضا إذا كانت ممنوعة بالشر، وفي صلاة العصر صارت طاهرا قلنا لها إذا ما عليك إلا العصر. أما أم في صلاة الظهر أنت ممنوعه من الصلاة. والاصل عدم التكليف. لا تكليف إلا لرب الأرض والسماوات. وقد قال من النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لذلك: قال من أدرك صلاة العصر أو قال من أدرك من صلاة العصر ركعة فقد أدرك صلاة العصر. صلاة العصر فقط. انظروا إلى كلام سلم. من؟ من؟ كما قال علماء الأصول من الأسماء المبهمة. يعني تعم من الرجل، من الصبي المميز، من الطفل، ال ال ال المرأة، من الحائض التي تهرت. كل هؤلاء، كل هذه الأصناف تنزل تحت كلمة من. قال سلم من أدرك إذا كانت حائضا وتهرت من أدرك ركعه من صلاة العصر؟ ما قال فقد أدرك العصر والزهر؟ لا. قال فقد أدرك العصر فقط. فإذا هذا كلامنا بن سلم وظاهر كلام من سلم أنها غير ملجمة إلا بالصلاة التي صارت عندها طاهرة. فإذا قال النسلم من, من أدرك صلاة العصر فمن أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك صلاة العصر. هذا بالنسبة للصلوات وقضاء الصلاوات. وأما الصوم فهي ممنوعة منع بات من الصوم يحرم عليها أن تصوم أتقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست إذا حاضت كما في حديث المخاريز كما في حديث سعيد ليست إذا حاضت لم تصوم ولم تصل ولم من, من الصومي أو من الصلاة لكن مأمورا شرعا بقضاء كل أيام الصوم التي قد أفطرت فيها بعذب فقد شرع الله لها ذلك والفارق يعني كأن امرأة لبيبة تقول ولم فرق الشرع بين الصلاة وبين الصوم الإجابة أنت امرأة امه الله عليك أن تتقل الله وتقول سمعت وأطعت ومع ذلك أقول لك إن سمعت وأطعت سيجلي لك الله جل في علاه الحكمة ليزداد الإيمان في القلب والحكمة من التفريق بين الصلاة والصوم أن الصوم لا مشقة ولا تكرار أما الصلاة فتكرار هو شهر واحد كريم عزيز فضيل جليل في العام, في, في, في العام شهر رمضان شهر واحد في العام فلا تكرار فإن أفضلت خمسة أيام ستة أيام عندها العام بأسره تقضي هذه الأيام فلا يلحقها المشقة فإن لم يلحقها المشقة إذا أمرت بالقضاء أما الصلاة إن قلنا بالتكرار كل شهر لابد من قضاء ستة أيام سبعة أيام عشرة أيام هذه مشقة كبيرة على المكلف تنفره من هذا الدين وديننا دين سماحة دين يصف لذلك فرق الشرع بين الصوم وبين الصلاة لما جاءت معادة تسأل عائشة قد الله عنها وارضها كما في الصحيح ما بال الحال تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها كنا أو كان يصيبنا ذلك يعني في عهد سلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فيها لطاف منها أولا تقول عائشه وتعلم معاده اتقي الله لا تتنطعي لا تعترضي بعقلك على شرع الله الذي اولى لما امرنا سمعنا واطعنا ولما نهانا سمعنا واطعنا كنا نؤمر بقضاء الصوم فسمعنا واطعنا ولا نؤمر بقضاء الصلاه فسمعنا واطعنا فاذا المراه عليها ان تقضي كل الايام أيام الثوم التي افترض فيها بعذر الا وهو عذر الحيض أحوال الحائط في الصوم إذا صامت طاهرة ثم حاضت ولو قبيل سقوط حاجب الشمس أو بلغة العصر ثم حاضت قبل أن يؤذن المؤذن للمغرب ودقتي في قول قبل سقوط حاجب الشمس لأن المؤذن يمكن أن يؤذن بعد سقوط حاجب الشمس فتكون قد أتمت صيام اليوم لكن بالدقة لتفهم وتعقل المرأة الأمر الواقع إذا أذن المؤذن وقبيل أذان المؤذن للمغرب حاضر قلنا هذا اليوم بطل صومت فيه وعليك القضاء هذه الحالة الأولى كانت صائمة وهي طاهرة فحاضر قبل انتهاء وانقضاء اليوم قلنا ارجعي إلى ربك قد كتب الله عليك ذلك احتسبي واصبري ثم اعيدي صيام هذا اليوم وبعد ذلك بعد رمضان كما سنفصل في الحلقة القاصة بمسألة قضاء رمضان وهل يقدم على صيام النوافل أم لا وهذا ان شاء الله نفصله في الحلقات الخاصة بالكلام على قضاء صيام رمضان الحالة الثانية من احوال الحائط والصوم ان تكون امرأة فاجاها الدم جاءتها الدور جاءتها العادة على التسمية التي اشتهرت بين النساء في اول يوم من الشهر وفي اليوم الخامس انقطع الدم وهي تعتاد الطهر والنقاء اليوم السادس فجاء اليوم السادس فطهرت بعد طلوع بعد طلوع الفجر بلحظتين بعد طلوع الفجر خمس دقائق بعد أذان المؤذن بدقائق معدود طهرت بعد أذان المؤذن بعد طلوع الفجر بعد أذان المؤذن بدقائق معدود قلنا لا احتسبي اسبري واحتسبي فإن هذا اليوم لست مأمورة بصيامي لأن لما طلع الفجر كنت حائضا فأنت ممنوعة من الصوم ولو طهرت بدقائق معدودة بعد طلوع الفجر فاذا انت ممنوعة من الصوم هذا اليوم قالت طهرت وسأغتسل قلنا نعم اغتسلي وأتم صلاتك وصلي لكنك لا تصوم قالت ماذا أفعل هذا في أول اليوم ليه أن أأكل ليه أن أشرب أم أحترم اليوم وحرمة اليوم فأمسك عن الطعام والشراب العلماء اختلفوا بذلك وكثير من المحققين يرون أنها عليها أن تمسك الزم والقول الأرجح أن تمسك استحبابا لا الزم يستحب لها أن تمسك لحرمة اليوم فلا تشرب ولا تأكل وإن أكلت مخبأة لها ذلك لكن الأول لها والأطفى والأورع أن تمسك وتحتسب في ذلك الأجل عند الله جل في علاه لأن بإمساكها هي في حالة طهر وإمساكها هذا احترام لحرمة اليوم ولها وعليها أن تغضي يلزمها أن تغضي اليوم بعد ذلك هذه الحالة الثانية في حالات الصوم للمرأة الحائط الحاله الثالثة الا وهي امرأة حاضت من اول الشهر او اذا انتصف الشهر جاء الدم خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام في اليوم السابع فطهر في اليوم السابع قبيل طلوع الفجر طهرت قبيل طلوع الفجر بدقيقة طهرت فلما طهرت قلنا لها اغتسلتي قالت لا ما زلت على ما أنا عليه قلنا ليس شرطا في صحة الصوت أنت منزمة بالصوت عليك أن تصومي هذا اليوم قالت كيف قلنا لأن الشرق قد أمر بالصوت حال تكونك طاهرا وابتداء الصوت يكون من الفجر قالت أنا ما بيت النية قلنا هذا خلاف بين العلماء وكان يارب عليك أن تبيت النية من الليل قالت الحمد لله أنا أبيت من أول رمضان الصوم وايضا عندما حبت انتويت في يوم طهري أن أصوم من الليل انتويت من الليل في فتأخر طهري, تأخر, تأخر النقاء عندي إلى قبل الفجر وأنا في الليل كنت قد بيت وفي أول شهر كنت قد بيت النية للصوم قلنا الحمد لله أتمني صومك فأنت ملزمه بالصوم قالت وماذا أفعل بما أنا فيه قلنا لها أنت تغتسل قالت وليما اغتسل قلنا اغتسالك ليس للصوم ليس للصوم شرط التهار لكن اغتسالك من اجل الصلاة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل جنبا يدركه الفجر فيصوم ثم يغتسل من اجل الصلاة يصوم من أجل يغتسل من اجل الصلاة لكن حال تكونه جنبا ومصائما وليس شرطا التهارة في صحة الصلاة هذا باجمال بعض لا كل الأحكام بعض الأحكام التي تختص بالمرأة إذا يسأل الله في حلقات أخرى غير حلقات رمضان بإذن الله نتكلم بالتفصيل على الأحكام كلية التي تختص بالحائد فبإذن الله جل في نفعل ذلك بعدما سمعت المرأة هذا الكلام وعلمت ما لها وما عليها والأحكام التي تتعلق بها حالة كونها حائضا حالة كونها طاهرا قالت أنت قلت. أني ممنوعه من الصلاة وليس علي قضاء الصلاة إلا في حالة واحدة أو في حالتين قلنا نعم قل... قالت وقلت أيضا أني ممنوعه من الصوم حالة كوني حائضه قلنا نعم قالت وبعد الطهر أمرتني أو أمرني الشرع بالقضاء فأنا أسألك إن كنت حائضا قد تعلمت كيف أكون حائضه وكيف أفرق بين دم الحي وبين غيره لكن كيف أدفع كيف أعرف أنني قد طهرت حتى تتأكد العباده صحيحة أم لا أنت تقول طهرت قبل, طهرت قبل قبيل الفجر بدقيقة بدقيقتين فكيف أعرف أنني قد طهرت هل بانقطاع الدم أم لا قلت لا هذه مسألة عظيمة مسألة الحاجة لها ماسة يجب علينا أن نجليها لأخواتنا لأمهاتنا لبناتنا وأنا أقول جزم مما قد رأيك وسمعته وقد احتككت كثيرا بالنساء في الأسئلة أو في الدروس رأيت كثير من النساء لا تعرف كيف تطهر أغلب النساء لا تعرف كيف تطهر وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة أنا لا أقول للمرأة خلوا من معصية لا أقول أنها بريئة من الإس إلا لم تتعلم هذا الفقه فهو فرض عين على كل امرأة فالمرأة الآن قالت إذا كان هذا العلم فرض عين عليها فلا بد أن أتعلمها اسألك الآن كيف أطهر؟ أقول أما طهر المرأة له علامات، وعلامة الطهر علامة، علامة الطهر علامة. أو إجابة عن سؤال سعاف قالت كيف أطهر؟ فإن الأحكام الصلاة والصوم تصح بعد الطهر كيف أطهر؟ قلت علامة الطهر علامة الطهر علامة. العلامة الأولى القصة البيضاء، والقصة البيضاء معناها السائل الأبيض. هذا في غالب النساء إذا انقطع الدم استهل يعني بعد انقطع الدم بمدة وديزة يرخي الرحم سائلا أبيض يرخي الرحم سائلا أبيض فإذا احتشت المرأة وسامحوني على هذه الكلمة وإلا لا حرب الدين إن هذا أمر لابد أن يظهر للنساء بل ويظهر للرجال ليعلم كل رجل امراته كيف تعلم الطفل إذا احتشت المرأة بالقطن إذا ادخلت المرأة القطمة فإن القطنه تخرج وعليها سائل ابيض هذه القصه البيضاء وهذا غالب بالنساء فلا تطهر المرأة إلا بهذا السائل فإن رأت قبل السائل إذا, إذا احتشف بالقطمة فوجدت صفرة سائل أصفر سائل مكدر سائل فيه ما بين الحمره والصفرة هذا كله ليس بطه وإن انقطع عنها الدم ساعات الطه وعلامة الطهر المؤكدة للطهر السائل الأبيض إذا احتشت المرأة بالقطمة فترد في القطمة سائل يخرج السائل الأبيض لذا والدليل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وردها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيها الكرس فيها الصفرة والكدرة يعني سائل سائل الأصفر وأكدأ ومكدر وهذا السائل المرأة تعرفه جيدا في مرأة قبل أن ينزل عليها الدم ينزل عليها هذا السائل الأصفر صفر وكدر وفي مرأة بعدما ينزل عليها الدم بغزارة ساعة واحدة في ستة أيام ما ينزل إلا صفر وكدر إلى آخر الأيام وفي مرأة كما سنوين هذا التفصيل يأتيها الصفر وكدر في آخر أيام الحيط الغرض المقصود كنا يبعثنا بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفر والكدر فتقول عائشة الله عنها ليس بعد لما ما طهرت حتى الآن وتقول عيشة رضي الله عنها وارضا لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء يقول للمرأة انتبه طهرك السائل الابيض لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء هذه العلامة الاولى من علامات الطهر وهذا هو, غالب هو الغالب في النساء غالب النساء علامة الطهر عندهن القصة البيضاء يعني إذا المرأة التي اعتادت خمسة أيام ثم في يوم طهرية تنتظر النقاء لم ينزل السائل قلنا تمهالي ما زلت حائضا حتى ترين السائل الأبيض تمهالي حتى ترين السائل الأبيض فقالت الأخرى زاد اليوم وما نزل السائل قلنا العادة تتغير وتختلف تمهالي حتى ينزل السائل الأبيض كنا يبعثنا بالدرجة فيها الكرسي في القط فيه الصفرة والقدرة لعائشة أرضا فقيها هي التي تفقهت هذا الفقه وعلمته للبشرين رضي الله عنها وأرضاه فكانت تقول لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء يعني التي عليها السائل الأبي هذا في غالب النساء كما قلنا العلامة الثانية هي من علامات الطه علامة الجفوف ما معنى الجفوف الجفوف الا يرخي الرحم أي سائل بعد انقطاع الدم. ينقطع الدم فتحتش المرأة بالقطنة فتخرج القطنة كما هي جافة لا شيء عليه فإذا جاءت سعاد قالت لا رأيت في القطنة سائل أصل اقدر قلنا لا لا حتى ترين القصة البيضاء أو لا ترين شيء ما زلت حائدة الأخرى قالت وجدت بللا قلنا ما زلت حائدة الثالثة قالت وجدت جفافا والقطنة كما هي وجدتها جافة فالقطنة كما هي جافة وجدتها جافة وليس عليها سمت شيء قلنا الآن أنت قد طهرت إذن العلامة الثانية من علامات الطه الجفاف أو كما يقول الفقهاء الجفوف إذا احتشت المرأة بالقطمة خرجت كما هي ليس عليها شيء من ليس عليها شيء من السواد يبطلنا أن نتكلم إذا تكلمنا على علامات الطه لابد لزاما أن نتكلم على مسألة الصفرة والقدرة فإن المرأة لما سمعت كيف تطهر قالت قد ذكرت أنت السائر الأصفر والأكدر أو المكدر, المكدر الذي فيه الكدرة هذا فهذا يبدأني عند نزول الدم قبل نزول دم الحيد الذي أعرفه بصفاتي ينزل عليا السفرة والكدرة وأيضا امرأة أخرى ثانية قالت لا أنا يأتيني الدم وفي وسط أيام الحيد يستمر السفرة والكدرة السائر الأصفر والمكدر هذا حتى يأتيني الطهر والأخرى تقول لا أنا أنزل عليا الصفرة والقدرة في أواخر تعط الحيط، فأرى بعد ذلك السائل الأبيض جاءت رابعة وقالت ما رأيكم قد رأيت الصفرة والقدرة بعد ما رأيت النقاء بعد ما رأيت السائل الأبيض بعد ما رأيت الجفاء من علامات الطه، قلنا إذا هذا إشكال لما طار المرأة في أول ما في أول أمرها الصفرة والقدرة وفي وسط أمرها الصفرة والقدرة في أواخر أمرها الصفرة والقدرة بعد النقاء الصفرة والقدرة إذا الشرع لا يمكن أن يترك مثل يشكل على الناس بل لابد أن يبينه وأنا ليتني أسمع ممن يسمع لي هذا الدرس أسمع منه ولو بلسان حاله يقول نرجع إلى الأصل العظيم الذي اصلناه شريعتنا الغراء لم تترك شيئا حتى بينته لم تترك حكما حتى فصلته لم تترك إجمالا إلا أن فصلته وفصلته ولا مشكلة إلا بينته فالحمد لله على تمام المنة وعلى كمال النعمة بهذه الشريعة الغراء فنقول السفرة والقدرة لها أحكام السفرة والقدرة سائلان يخرجان من المرأة أحيانا طارة قبيل نزول الدم طارة وسط نزول الدم طارة في الاواخر طارة بعد رؤية النقاء والسفرة ماء أصفر سائل أصفر كماء الجروح ما الجرح في الاصبع سائل الذي يخرج كالصديد هذا هو الصفرة الصفرة سائل ماء أصفر كماء الجروح والقدرة ماء ممزوج بحمرا القدرة ماء ممزوج بحمرا يعني هو قريب من الحمرة لكن لا يميل كلياته للحمرا وفيه قدرة مقدرة كالماء الذي عثرة معثرة القدرة هو ماء ممزوج بحمرا وهو كالصديد أيضا قال بعض العلماء ابن حجر الله قال هما مآن لا, دماء لا دمان هما مآن لا دمان فالصفرة ليس الدم والقدرة ليس الدم هما مآن لا دمان هما مآن لا دمان حكم الصفرة والقدرة العلماء اختلفوا في ذلك وقد اشترطت على نفسي في هذه المرامج لأنها لكثير من أخواتنا وأمهاتنا ليس تتربت علينا من أننا لا نتعرض للخلاف ولا للتفصيل الجزئي في هذه المسائل لكننا نختار القول الأقرب إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فعلماء اختلفوا كثيرا في مسألة الصفرة والكدرة بعضهم يقول الصفرة والكدرة مطلقا الحيض قبل الحيد بعد الحيد بعد النقاء حيض، وبعضهم يقول لا في زمن الحيض حيض، وبعضهم يقول نحن ننظر في المسألة إن كانت مصاحبة بدماء فتكون حيذ، لم تكن مصاحبة دماء فلا, فلا حيذ. كل هذه لا لنا تعرضها. نتكلم بكلام وديز ونقول الصفرة والقدرة لها أحكام. احكام الصفرة والقد حسب نزول الصفرة والقدرة. حسب نزول السائل الأبيض، الأصفر، حسب نزول السائل ال السائل القدرة. نقول له حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل نزول الدم قبيل زمن الإمكان. حالة ثانية ينزل بعد نزول الدم. الحالة الثالثة ينزل أو تنزل السفرة والكدرة قبيل رؤية النقاء. يعني قبيل رؤية الطهر السائل الأبيض أو الجفاف. حالة رابعة تنزل السفرة والقدرة بعد مراعة المرأة النقاء صامت يومها بعد مراعة الطهر والنقاء. في اليوم التالي نزل عليها سائل أصفر وسائل فيه كدرة هل هذا حيط؟ هل عودها الحيط؟ أم لا؟ هذا الذي سنبينه فإذن حالات أربع نزول الدم نزول السفر والكدرة قبل نزول الحيط أو قبل زمن الحيط ثاني في زمن الإمكان زمن الحيط نفس زمن الحيط قبل نزول الدم بثوان معدودة نزل السائل الأصهر أو المتقدر الكدرة في وسط الحيط في آخر حيط بعد النقار أقول ضابط هذه المسألة كل صفر وكبر كل سائل يرخيه الرحم، كل ما ينزل من المرأة ليس بدم قبل نزول الحيض او بعد رؤية الطه لا حكم له ينقض الوضوء نعم فيه نداسة كما قال علماؤنا نعم تغسل المحل وتتطهر وتتوضع للصلاة نعم لكن لا تحسبه من الحي فلا, فلا, فلا تمنع من الصلاة ولا يبطل صومها بل هي كما هي على ما كانت في العبادة الصفرة والقدرة لا تأخذ حكم الحيض في حالتين مهمتين حال الأولى إن كان قبل الحيض لأنها قبل الحيض كانت طاهره فالصفرة والقدرة في حالة الطه ليس بحال وبعدما رأت النقاء بعدما رأت القصه البيضاء نزل عليها بعدها بساعة سائل اصفر الصفرة والقدرة قلنا لا أيضا الصفرة والقدرة بعد ما بعد رؤية النقاء بعد رؤية الطه، بعد رؤية السائل الأبيض ليس بحد، ونحن لا نأخذ ذلك من بنات أفكارنا بحال من الأحوال لكننا نأخذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وبكلام صحابيات فضليات صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من فم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففقهنا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علمنا الامة بذلك عندنا حديثان يضبطان لما هذه المسألة ضبط جلينا الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها وارضها كن النساء يأتينا بالدرج فيها الكرس في القطنة فيها الصفرة والقدرة فتقول لا تعجلنا ما زلت حائضا لم تطهري لما بعد لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء. إذا الصفرة والقدرة في زمن الحيث في وقت الحيث هي حي لأن عائشة لم تحسبها إلا من الحيث ولم تحسبها طهرًا وقالت لهن لا تعجن حتى ترين القصة البيضاء. يؤكد ذلك ما جاء عن أم عطير لا عن أم سلم. جاء قالت أم عطير رضي الله عنها ورضاه كنا معاشل النساء على هدمٍ. على عهد رسول الله ومن أين أتينا بذلك كنا يسلمنا لله ولرسوله فكنا تعلمنا على رسول الله على يد رسول الله جعل الرسول لهن صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه جعل لهن يوما خاصة يعلم فيه النساء مشكلات الأمور وما يخصهن وما يخص أبناء, أبناء النساء وما يخص أزواج النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها وارضاء كنا يعني على عهد رسول الله هذا الحديث له حكم المرتوع عند المحدثين كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيء. إذن طهرة المرأة رأت النقاط رأت القصة البيضاء رأت السائل الأبيض أو الجفوف طاهرة وجاء السائل سائل الصفرة والقدرة. قلنا لها ما قالت أم عطيه قلنا لنعد الصفرة والكدرة بعد التهري شيئا ومعنى ذلك أنها لا تحسب من الحي طيب بعدما رأت المرأة النقاء والطهر حكمها طاهرة يبقى نعمم المسألة فتكون قاعدة مضطربة ليس بعد الطهر فقط خصيصا لا تعمم ونقول هي قاعدة مضطربة السائل الأسر الصفرة والكدرة إن كانت وقت طهر المرأة لا تحسب المرأة شيء لا تحسبها المرأة شيئا بحال من الأحوال إذا الصفرة والقدرة عند الطه قبل قبل نزول الدم هي طهر لا تكون المرأة بها حائضة وبعدما رأت النقاء تكون حائضة يبقى لنا أمران ألتان الحال الأولى إذا إذا كانت في وقت الحيض وبين نزول دم الحيض بثواني نزل نزلت القدرة والصفرة عندنا نحسبها من الحيض وان كان وسط الحيض المرأة اعتادت ينزل عليها الدم ينزل عليها الدم يوما واحدا ثم الخمسة أيام صفرة قدرة قلنا الخمسة أيام أيضا من الحيض او نزلت الصفرة والقدرة قبيل نزول السائل الأبيض أيضا كما قالت عائشة لا تعجلنا لم تطوري حتى الآن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء فتحسب من الحيض هذا مجمل ما يقال في حكم الصفرة والقدرة أسأل الله للأفعلا أن يهمنا الإخلاص وأن يؤفقنا فما كان في هذه المسائل المشكلة من صواب فمن الله وحده فما بكم من نعمة فمن الله وما كان من خطا فمني ومن الشيطان وأستغفر الله عليه وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولزاكم الله خيرا